117. لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 118. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أن انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروا الذنوب فابتغوا ما كتب الله لكم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 119. وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون